هل إذا قال إنسان لإنسان أنت كافر وهو ليس كافرا ويجهل الحكم هل يرد عليه القول بالكفر وما الحكم هنا هل فقط أم لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المسلم لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم فمعنى هذا التغليز بهذه الكلمه وأنه لا يجوز لإنسان ان يصف اخاه بالكفر ولكن ايضا ولما قالوا ليس معنى هذا أن الذي قال لاخيه يا كافر واخوه ليس كافرا فردت عليه الكلمه ان هو يبقى كافر خارج من قالوا لا مش معناها العيبه يعني حتى لا في هذا الفهم هو قد يفهم من ظهر الحديث قالوا لا ليس هذا الفهم هو ال ال ال الذي ينبغي أن يفهم ولكن هذا قد باء بها احدهما على سبيل التغليظ وعلى سبيل الوعيد فهذه لا يجوز للانسان ان يقولها وينبغي عليه ان هو يطوب الى الله عز وجل من هذه الكلمه